وَأَنَخْتَرْتُكَ فَتَسْمَعُ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيَ هَٰذِهِ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ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 لي فيها ماارب اخرى قال انت يا موسى فانقها فاذا هي حيه تسع قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيض امن غير سوء ان ايه اخرى